نعم طبعا يا ابي اللهم قونا فوسنا وقلوبنا وعقولنا وارواحنا وامداننا اللهم زدنا حمي من ينفعنا وينفعنا بما تعلمونه رضينا بالله ربا الإصلاة والمفلسين عن عبدالله أمر جمعهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة كرات من كان قبلكم حتى أغلوا المبيت إلى راب فدخلوه فانحضرت صفركم من الجبل فسدت عليهم الراع فقالوا إنه لا يمفيكم من فقال رجل منهم اللهم كانت لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أطبق قبلهما أهلاً ولا مالاً يعني كنت لا أطعم قبلهما أهلاً ولا مالاً فنأى في طلب شيءٍ قوماً فلم أرح يعني لم أرجع عليه حتى نام حتى نام أبوان فحلبت لهما ذوقهما ووجدتوما نائميني فكرهتوا بطار قبلهما أنه مالا قريت أن أطعم قبل والدي أهلي أو مالي زوجتي أو أمالي أو أولادي فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفدر فاستيقظ فشارب أبوه قهوة اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاه ويجب ففرّف عنا ما من هذه الصفر فانفرجت شيء لا يستطيعون الفروض قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثقر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فاردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءت لي فأعطيتها عشرين ومئة زينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت إذا قدرت عليها قال لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بأرضك فتحرجت من النفوع عليه فانصرفت عنها ويحب الناس إليه وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم كنت فعلت ذلك اكتباه واجه ففرج عنا ما نحن فيه فانفرج اللهم اني استغفرت اجراء فاعطيتهم اجره غير رجل واحد ترك الذي له ودع فكثر مرض حتى كثرت منه الأموال فجائني بعد حين فقال يا عبد الله اد لي اجري فقلت له كل ما كرم من نهيك من اجري كل ما كرم اجري من الابه والبق والرنم والرقيق قال يا عبدالله لا تستهزم بي فقلت إني لا أستهزم بك فأخذه كله فاستاقر فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلك ذلك ابتغاء واجد فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت في الصخرة فخرجوا يمشون وفي الحديث استحباب الدعاء الكرم والتقرب لله تعالى بذكر صالح العمل واستنجاه واستنجاه وعده بسؤاله وفيه فضل الإخلاص في العمل وفضل بر الواجدين وحدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل وتحمل المشاقة لأجليهما وفيه في الحديث ألبا قدر العكة والانكفاف عن الحرام مع القدرة وأن ترك المعصي مقدمات طلبها وأن وفيه قضل آداء الأمان وإثبات الكرامة للصالحين وفيه أن العمل الذي يبتغى به وجه الله وحده ينفع صاحبه في حيده ويفرج كربه ويزيل همه وظمه قد قال تعالى كذلك لنصرف عنه السلوء والغذاء إنه من عبادنا المخلصين فلما أغلص عليه السلام دينه لله وأراه من نفسه سبطا وخيرا استغلصه ربه وهدباه وطهره وعصم صلوات الله وسلامه عليه قال جيهاد إن كل من له دهر في هذه الكسرة شهد ببعض شهد الله تعالى بقوله شهد الله تعالى بقوله لنص رسال وشهده على نفسه بقوله